سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت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 ومن خير ما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم ونسألك اللهم من خير ما عملنا ونسألك اللهم من خير ما لم نعمل ونعوذ بك اللهم من شر ما عملنا ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك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 والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك الفائزين بهباتك الوارثين لجناتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا عالم الخفيات اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا عالما بما قد مضى وما هو آت نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك نسألك اللهم أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك وأن ترزقنا مرافقة أنبيائك وأوليائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما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 لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت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 وأمرهم في وبال يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك يا من له جنود السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم الا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجمين يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا على بنار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك محمد وعلى اله وازواجه وصحبه وسلم